أحسن الله إليكم فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يقول ما هو الفرق بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وبين أن لا يعبد الله إلا بما شرع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر أي ما أمر به من صلاة وصيام وحج وبر وغير ذلك من الأوامر التي أمر بها صلوات الله وسلامه عليه وقوله أن يعبد الله إلا بما شرع أي أن يكون امتثال الأمر والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالعبادة والطاعه وفق شرعه لا بالاهواء والبدع وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه فمن استجاب وأخلص ورغب في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه آآ آآ آآ مال إلى أعمال يتقرب بها إلى الله لم يشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام فإبادته باطله وعمله مردود نعم ايضا سال يقول هل اردد خلف المؤذن إذا, اذا اقام الصلاه اذا سمعتم يقول عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا يتناول الاذان والاقامه يتناول الاذان والاقامه اذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول المؤذن وفي الاذان والإقامة إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح جاءت السنة بأن المشروع في هذا الموضع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وسائر الألفاظ في الأذان والإقامة يقول كما قال المؤذن فإذا قال مثلا في الإقامة قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة مثل ما, مثل ما يقول المؤذن ولا يخرج الإنسان عن هذا الأصل إلا بدليل قولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل مع أن بعض الناس يأتي بألفاظ لا أصل لها يعني عندما يقول الله أكبر يقول عز وجل مثلا نعم نعتقد أنه جل وعلا عز وجل لكن قيل لك ماذا قل مثل ما يقول إذا قال الله أكبر قل الله أكبر إذا قال لا إله إلا قل لا إله إلا الله قد قامت الصلاة قل قد قامت الصلاة إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإن المشروع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة استعانه وهي كلمة استعانه وهي مناسبة في هذا الموضع غاية المناسبة إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح أي تعال صلي تعال لتكسب الفلاح بصلاتك فاستعن بالله قل لا حول ولا قوة إلا بالله ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يمضي بها لصلاته وغير ذلك من أعماله وسؤونه إلا بالله يعني إلا إذا عانه الله تبارك وتعالى ووفقه نعم السلام عليكم هذا يقول ما حكم الرسوم الموجودة على إحرام الحج؟ مثل الاعلام وأسماء الشركات الأصل أن الحاج يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين هذا الأصل أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين هذا هو الأصل وينبغي أن يبقى على هذا الأصل لكن ان اضطر لأمر جيد يضطر اليه في معرفه جماعته او رفقته او نحو ذلك ربما يكون له شيما المسوغ لكن الاصل ان يكون الاحرام بازار ورداء ابيضين نظيفين نعم وهذا يسال هل يجوزني ان يقال اللهم اني اتوسل بك اليك يقال كما جاء في الحديث اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته اللهم اني أتوسل إليك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأنك أنت الأحد الصمد فيتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه فهذا أعظم التوسل وأنفعه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى نعم هذا يسأل عن اربع ركعات قبل العصر هل له إذا فاتت ان يقضيها بعد الصلاة جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في أربع, صلوات قبل أربع ركعات قبل العصر قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعا وجاء عنه أيضا النهي عن الصلاة بعد العصر النهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولهذا لا لا تصلّي إذا فاتت الإنسان قبل العصر لا يصليها لا لا يصليها وقضاء الراتبة بعد العصر فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو من خصوصياته كما بين ذلك أهل العلم والأصل أن الإنسان لا يصلي إلا ذوات الأسباب يعني مثل دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ذوات الأسباب تصلى أما مطلق التنفل وصلاة الراتبة أو قضاء صلاة الراتبة أو نحو ذلك فهذا كله لا يفعل بعد العصر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حسن الله إليكم يقول يشترط بعض أهل العلم لبقاء المسلم في بلد الكفر والشرك أن يستطيع إظهار دينه وحقيقة ما المراد بإظهار الدين هل يكفي قامة الصلاة وبقية أركان الإسلام علما بأن في أكثر بلد الكفر يمنع ببعض الشرائع مثل الأذان ذهاب ال... الإنسان من بلد ال... إسلام إلى بلاد الكفر الأصل فيه المنع ويجوز كما بين أهل العلم إذا كان هناك ضرورة وقد ذكر العلماء رحمهم الله لهذا الذهاب لهذا الذهاب شروطا ثلاثة ذكروا لهذا الذهاب شروطا ثلاثة الأول أن لا يكون ذهابه إلا لضرورة مثل علاج لما يتيسر له أو لم يتهيأ أو علاج يحتاج لي لمرض به أو ذهب مثلا لدراسة علم من العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها في بلاده فمثل هذه الحالات يجوز له أن يذهب إذا كان هناك ضرورة أولا للذهاب والأمر الثاني أن يكون عنده دين أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات لأنه إذا ذهب أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات لأنه إذا ذهب إلى ديار الكفر فهو عرضة للفساد والضياع واتباع الشهوات والأمر الثالث أن يكون عنده علم يحميه من الشبهات لأن في ديار الكفر ستلقى عليه الشبهات ويغسل عقله ودماغه وفكره ويلقى فيها أنواع من الضلال والانحراف فإذا كان الأمر الذي يذهب لأجله امرا ضروريا ويكون في حدود يعني بقاء في حدود هذه الضرورة وأن يكون عنده دين يحميه من الشهوات وعنده علم يحميه بإذن الله من الشبهات فهذا ففي هذه الحالة يجوز أما أن يبقى الإنسان مخاطرا بنفسه ومخاطرا بأهله ومخاطرا بولده فهذا عرضه لهذا الوعيد الشديد الذي مر معنا في الآية الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين